يا رب يا الله <تصفيق> الله الله يا رب سبحانك الله يا يا نوبست يعني قران اللي لا بيش العمر وزي كده امين طلع الناس يعني الله يا يا رب اجعلني في يا رب اجعلني يا رب اجعلني في يا والله إنت عليك ما أنت حارك يا حسن الله أنت حارك يا حسن ما أنت حارك يا قال <تصفيق> فبيب لا لا مش ليه انا انا مولانا الله يا حنان الله يفتح لي الله يفتح فاضل الله يضحك والله يا راجل وذا موسیقی على النيت العذيره يا جدعان الناس راحت الحاج على على Yes. <laughs> yes. ما <تصفيق> <لا> يفك <يفتح> عليه يا الله اكبر بسم لا نبدا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 فلا معلوم فانا فيك يا سيدي الله الله الله ما مطلع النبي حاجه الله كريم هندي لك كلوا باهي السلام لا اله الا الله طالب موعد حالك يا رب على يا رب اني ربنا الله <laughs> يا برای برای برای لا يا عم ما أبغى ما أبغى ما أبغى ما أبغى ما أبغى ما أبغى ما أبغى ما أبغى ما أبغى ما أبغى ما يا ما أبغى ما أبغى ما أبغى ما أبغى ما أبغى ما أبغى ما I didn't I didn't I didn't I didn't I didn't come yeah. on. Well, يا عم شيخ ايه ولا او شيء ننسانا نجيء الله الله الله علك <تصفيق> يا <تصفيق> على الشارع <PTSD> والله والله بابينه غالي والله ترني موكلا راني استنى شويه انا والله انا الله, الله, حليك. الله عليك هذا هو قدره الله عليك يا قدره الله يا الله وهذا من When I live in ما يفتح عليه يفتح عليه الله عليه شو نهی رو می‌خوام وَأَوَالَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الماء مالك مالك الله طمننا من ما يبتور بينالنا نسافر الله يا عم الله يخليك الله, الله, الله. الله. الله. <أنا> <أنا> <أنا> <أنا> <أنا> <تسألفكر> يعني تعوسل بزيله لا لا لا هو إحنا بحتفل وقته طيب عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وان قوه الذي ما <جنبه> <سؤال> الله بس، الله الله أعجج برسوم. اللهم صل على. كذا أشرب. منشى منشى منشى منشى منشى منشى منشى منشى منشى منشى منشى منشى منشى منشى أعود شيء من هذا الكلام أنا من لا واكبر لا لا الثلاث بس الله يزيدك من نعيم يا الله يا الله الله, الله, الله من هذا الكلام اكرمك يا حاج الله الله طب قوم لا خلف من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 اقول لك ثمني يا حاج. ولا عارف عايشين بالثمن ولا لأ؟ ما زلنا نعيد ما نشيله، ونعيد هذا الطلبة منك ثمن. حط حظر هنا. يهدي ربنا، يهدي ربنا. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل يا ليل ما يا طيب تعالى الله إلهي بشر إلهي فتى سعيد سزن الله طيب تعالى الله إلهي واو الذي خلق سبحان الله قادر يا رب قادر يا رب لا تفسر المرض. لا تفسر المرض عم الحاقرة. لا بدي أعرف. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. السلام و يا قومون القلب يوالني يا مولاي اللهم صل على محمد الله الله الله يا ابو رجاء والله Yay! Yeah. موسیقی موسیقی يا الله <سؤال> الله يبعت عليه ثاني عاملينها الله عاوز اصنع كتاب للناس الله اكبر بارك يا رب اوقف والله ثمان الله يكرمك يا منال النهارده الله ما اقدر كان قیصران و توات سلادان پاید و توات سلادان bi o ka fa bi nu be di kho di وكروان الله الله الله الله الله زهاب من نجاه والله يا سيدي رضى لل لل لل لل لل لل لل لل يا فدره كده يا شافر كده الله الذي استوى على في طلع النبي طلع يا وانا والله انا بحبكم بحبكم عاوزين تسمعوا اهو هواء يا سلام الله يصلح الله الله الله الله الله قلبي ضيعه يا حاجه يا سلام يا سلام والله على النبي ونا صور خلق السماوات والارض والله تعالى على كل من ده ده الناس اللي بره دي كنت ايه اللي بره دي مش بتبارك يقول لك دوت اللي بره ضربات يا ما يفتح عليه رحمة الله أزبني قضي الله الله, الله الله الله الله وكلا من الرغم سبيل رحمة رحمة الله رحمة الله نعم زيد لي فرما كملتك يا مولانا النبي يا الله يا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 Settings! <laughs> это определение товара ما اللّهِ I don't know. وعلى الذنوب وعلي الذنوب الله وعلي الذنوب الذي كان لا يا لا